và dân sẽ là tố đã mẹ ra không lần nào buồn nào mà mìnhùng mã ra không màkho đánh ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبون سَيُأتُ ما كَسَبُوا سَيُصِيبُهُم سَيئاتُ ما كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزٍ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب تبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة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 جاءت كاياتي فكذبت بها واستكبر واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله تولى الذين كذبوا لا يمسه سوء لا, يمسه لا يمسه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 satun Tombo mm -hmm. وَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ مُخْرَى فَإِذَا هُمْ بِيَامٍ أجر العاملين وترى الملائكة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد